وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك أن لا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره